وجهلي الخيم عذرا وسلاما اه وما سلم ما the قامت الخد وجع يا ام الشريع بدركي مافه يمينها تقطعت والاستنفر العسكر يمينها تقطعت واستنفر العسكر أغبت عني تجازي أنف والعدو كبار وعجي الكون وظلم والفضة تغيير وأجيبي الماء يا أختي شلون ما أقدر أجيبي الماء لون من, من سال وجره دم الكفاله طاح على من سال وجره دم الكفاله طاح خدر الجلالة وفطر مهجتي فتني نور العين مكسور الظهار شفت الغريب يحسين فطر مهجتي فتني نور العين مكسور الفحر شفت الغريب حزين اه وما سلم مايل يتعنى اه وما سلم مايل وجه الليل خيان وسلام زلم ما يلي تا يلي جا چا چي ان ما قدمه تجرب شاريني تنادي تش بضيع في صوت ازريني سهم عيناي فرج بنشوف بني سهم عيني يفرق بين تشوفيني يا زيان يا المعين الله يبعد عيني صبري وادعيني ولا تتعانيني خطفتني الميني چو اني خطفتن المنيه والچو اني وجودي الشريعه راسي شف القطيع درعوله متي من شفي والعظم والأشاد من هاي أنا العباس من جفي يطيح الواي اهو ما اسلم ما يلي تعالى اهو ما اسلم چا له هغه يا نابو صبوري خلي يدري الطفل والضاميه بعذري اظن سكننا العزيزه بهاي ما تدري اظن سكننا العزيزه بهاي ما تدري بات علي والجراد صدرى ما تدر يبقى قد تساعدي ونحرى ودمي ويا الفراق بدا يجري دمي ويا الفراق بددي ويجري وحق ظلع الطهور ردي الخيامي وبلغي للخدر عذري وسلامي وحق ظلع الطهور ردي الخيامي وبلغي للخدر عذري وسلامي أبقى على الثرى وأدري ترغني الخيل ولا أشوف الخيام جمرة ودموعة تسير أبقى على الثرى وأدري ترغني جمروتمو یتسیلا اوما سلام مایل ما اهما سلام ما چا ما خیه